تجُرُّ الكجو ع صادق ماله وأنارت الدنيا بجماله زيد بن محمد الهارث صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله, الله عليه وآله. زوجة حيدر السابي وقرينته في أعماله هي زوجة حيدر السابي وقرينته في اعماله ام الاطهار بن طه صلى الله عليه واله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله فاطمه فطاها الباري وحباها الخير بافضاله فاطمه فطاها الباري وحباها الخير بافضاله ودعاها له امنا صلى الله عليه واله صلى الله, صل الله عليه واله صلى الله عليه واله فيك اللهم صل الله على محمد هي خير نسوه قاضي قدم في مجموعه خفاله وحبيبه احمد الرزاقي صلى الله عليه واله صلى الله عليه وآله الله عليه وآله الله عليه وآله. والعزه خالقها وجلالا في عز جلاله عطاف العزه خالقها وجلالا في عز جلاله والمجد لها من والدها صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله الله عليه وآله صلى الله